I feel like that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 نعم وفي ترجيح من ناحية يعني ده الجماعة الأزهر الإمام بتاعها يقيم السنة أنا أصدقنا فيها أنا أصدقنا في سنة أفضل في مخالفة حتى طبعاً دي نعم أنا أهم أن المنظورين فيه يقيم السنة يعني الأنهاز دي تاني ما بيعملش مخالفة بس بس تاني يقيم يعني antzu sai gureko nasa uh, kameran <tanto> maukosera ni qinso se لا يمكنك طبعا لا يمكنني أن تحقق بارك الحاج اللي هو محجوش اه مره كده مره انا هم عندهم وقت مش قادر اصله? او ساوك في لفن لا نستطيع الوحدات فتستنوا وطلق صلى الجماعة معلومة اللي تجي معها عشان غير انا هاي تجي معها عشان غير لا نستظلك ايه بقى؟ المختار خلينا <تصفيق> لا بسألت صلاة الدهر وصلاة العصة عن يعني لو صلاة الدهر والصلاة اقيمت علي هنا في لجنة عمليه ايه. اوه يتعلم. من جهة العمل. اقول يا عمي. ما زهب الشرق سنة وما زهب حسن. solo da orain eta Door door. Door, hasa baloreko erestea. Eh. Doorra. Sokiko kapare zikabera. كده كده نبس إذا كانت مش عيوك المطلوب بإغتيار منتظر الجماعة إنما أنا مش أكدر الجماعة أنا باعد مصر في تريد إشار وقد أضع طيب برضوك مسألة الامتحان في صلاة العصر لو, لو أنا يعني لو الجماعة مش يعني لو أنا صلتت في أول وقت تمام؟ أعيد بقى الجماعة بعد الامتحان أم لا معايدش؟ منذ اول وقت وبعد كده خايف عشان انا خايف ان وقت الاختيار يروح طيب Eba yeah. yeah. yeah. Jak się nazywa? نعم يعني نافر نافر عدد بمجرد وشفور هي ما هي نافر ميشة بالطريق ضفرر بتاع على أصفار نعم قلت صوت الخوف اللي هي مثل صوت خوف ونحن يصل ركعتين ويسلم وبعد كيه صل ركعتين كمان مش زي الصفة اللي خدناها ولا رئيس الايمان اعاده الصلاه مرتين مش المفروض يقول لا yani يقول ليس للامام اعاده الصلاه مرتين امم طب مش ليس للام اعاده الصلاه مرتين فرود... <تصفيق> <تصفيق> تمام اني صلي Hau zen, hau zen, hau zen. Hau zen, hau hala bai eta ez da ez dago hori da patak goi da patak ondo there yeah. Aten, Baina Giztu다가 terminaria. Baina herren horieku. شاء الله خاص بروش نيجي في شك سمع لا نظر إلى نيجي ده الكلام ده قدار مش يا غسل الحكم لكنه بينه بينه يدين لا على حسب نيجيه لفن لا مش بينه بينه لينه في نفسه لأنه من هيجيه تحكم وحكم القضي برضه. تنزل تنزل يجوب في الفله اللي كتبناها Não, oh, não, oh. não, não. ان لو يعني في مكون انا لو اطلق على التسليم الدايره ثاني ادرجها ولو قلنا الى هذا الوقت وين لو I think so.